بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أنزلناها اذن على جبل الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودفار وليواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك ولقاء اليوم يحمل عنوان العجلة في القرآن الكريم وهذه المفردة وردت كثيرا في القرآن لكنني كما تبين لكم من طريق تدريسنا في هذا المسجد أننا نختار آيات في الغالب نعرج فيها على تلك المفردة وما صاحبها من آيات قال أصدق القائلين خلق الإنسان من عجل سوريكم آياتي فلا تستعجل العرب جرى في مفهوم كلامها أن الشيء الإنسان إذا غلب عليه طبع ما يقولون له كأنك مخلوق منه وإلا فالأصل أن أبان آدم خلق من من طين وبعض اللغويين أغرب وأبعد فقال إن العجلة بمعنى الطين واحتج بقول القائل عن النخل والنخل بين الماء والعجل أي بين الماء والطين لكن مثل هذا بعيد جدا امراره على القرآن لكن ما قاله الزجاج وغيره وتبعه عليه الكثيرون من أن المعنى جبل الإنسان طبع على العجلة وبعض رواة الأخبار يقولون والعلم عند الله أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه صرت الروح في عينيه فأبصر آدم عليه السلام ثمار الجنة ثم صرت الروح إلى جوفه فاشتهى تلك الثمار فأراد أن يقوم ليأكل منها قبل أن تصل الروح إلى قدميه فوقع قالوا هذا معنى قول الله خلق الإنسان من حجل لكن هذه اخبار جلها مأخوذ عن الإسرائيليات ولا أعلم أن شيئا من هذا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنني ذكرت على منهجنا أننا نبين ثم نرجح فنقول كما قال الأولون من اللغويين وبعض أهل التفسير أن المقصود أن الإنسان جبل على العجل وهذا في المؤمنين وفي الكفار ولهذا قال الله سأوريكم آياتي والمعنى أن الكفار كفرا وعنادا يستبتئون العذاب وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء والمؤمنون لشدة بغضهم للكفار يستبتئون العذاب يريدون أن يكون هناك نصر قريب فكل من الفريقين يستعجل العذاب مع اختلاف في, في السبب وإنما دفع. بني آدم إلى مثل هذا ميل أن الإنسان جبل إذا أغذب وهو يقدر على أن ينتقم ماذا يقر منه يسارع بال... بالانتقام فهذا الكاثر هذا والله من نفائس العلم وهذا الكاثر يرى أنه يأصل له ولا يرى عقوبة تنزل عليه فيقول في نفسه لو كان الله قادرا على أن يعذِّبني لعذَّبني فلم يبقى إلا أن الله راض عن صنيعي فأبقى عليه واضح الذي يجفع الكافر إلى أن يبقى على كفره يقول لو كان الله قادرا على أن يعذِّبني لعذَّبني لكنه لم يعذِّبني وهذا دلالة على أن الله راضٍ عن, عن صنيعي فهو من جهله جعل حاله مثل حال مثل حال الخالق الله جل وعلا قادم على أن ينتقم لكنه تبارك وتعالى حليم ولهذا قال ولو يُعَجِّلُ الله لِلنَّاسِ ذكر العذاب ذكر الصية في آيات أخر ولهذا لما جهل بعض بني آدم فجعل حاله مثل حال الخالق ظل سواء السبيل هذه الآية الأولى العية الثانية في هذا المقام قول الله جل وعلا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى معنى الآية لما كان بني إسرائيل في التيه أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلا للميقات قال ربنا واختار موسى قومه سبعين رجلا للميقاتنا قبل أن يصلوا إلى الميقات إلى الجبل انفرد موسى عنه وتركهم وتعجل أن يأتي إلى, من؟ إلى ربه لأن موسى قد علم حفاوة الله به في المقام الأول فعجل إلى الميقات الثاني ولم يأتي مع قومه سبقهم إلى الميقات ظاهر هذا قال له أرحم الراحمين وأصدق القائلين وما أعجلك عن قومك يا موسى لم يذكر السبب تأدب مع ربه قال هم على أثري معنى على أثري كأنهم قريبون جدا أي على خطوات قدمي يعني لم يبعد بعد أن تذهب آثار قدمي إلا وهم عابروه ثم قال يستجدي رحمة ربه وعجلت إليك ربي لترضى فظن عليه السلام أن هذه العجلة محمودة لكن الله عاتبه معاتبة اللطيفة قال لو فإن قد قومك من بعدك وأظلهم السامري فلما تعجلت عن قومك أظلهم السامري لأنك عجلت وتركتهم وراءك فبين له جل وعلا أن عجلته هذه من غير أن يصرح له بها لمقامه عند الله فيها شيء من المعاتبة عليه مع كمال أدبه أنه قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى بعض أهل العلم يقول يبقي الآية على ظاهرها ويقول إن العجلة محمودة في الطاعة لكن الصلاب عنه قال إنه لا بد من مراعاة مقتضى الحال لا بد من مراعاة مقتضى الحال تبقى مسألها الله يقول نص الآية قال هم على أثر يوجد ها في اللغة اسمها ها التنبيه اسمها ماذا؟ ها التنبيه في غير القرآن يقال ها هم هؤلاء على أثر واضح هل اسمها ها, ها التنبيه وقلنا لو غير القرآن نقول ها هم هؤلاء على أثر موسى قال هم أولاء على أثل. ما قال ها هم من غلب على علمه الصناع النحوية ماذا يقول؟ يقول هذا جليل على النهاء التنبيه يجوز إبقاؤها ويجوز حذفها هل هذا صحيح؟ صحيح بكل نور هذا ها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا واضح الآن واضح من غلب على ظنه الصناعة النحوية يقول الآية ليس فيها أكثر من أن تجوز حذبا ويجوز ابقاؤها من غلب على علمه الصناعة الروحية للقرآن ينظر بالإيمان لا يقف عند هذا الحد قال ابن هبيرة رحمه الله حتى ينسب العلم إلى أهله قال الأصفياء لا يمكن أن يخاطب الله بهاء التنبيه الله أجل من أن ينبه فموسى لأنه من الأصفياء ما قالاهم ما أتى بهاء التنبيه فالله جل وعلا لا يخاطب بمثل هذا قال هم أولئي على أثر فإن احتج عليك قائل بقول الله في النحل قالوا ربنا هؤلاء, هؤلاء شركاؤنا وجئ بها التنبيه فإن هذه, أو هذه الآية على ألسنة من؟ على ألسنة الكفار ليست على ألسنة الأصفياء لاضح هذه على ألسنة الكفار ليست على ألسنة الأصفياء فالأصفياء جعلنا الله إياكم منهم يتأدبون في خطابهم مع ربهم جل وعلا وقد قلنا مرارا إن مما يسمعوا من الناس أنهم يقولون اللهم يسر ولا ولا تعسر وليس بمثل هذا يدعى إنما يقال اللهم يسرني للسرى وجنبني العسرى لا تسند مثل هذا إلى الله قل اللهم يسرني للسرى وجنبني, وجنبني العسرى فهذا الصفي وهو من أجل الأصفي عليه السلام موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي اللي ترضى وقلنا بعض العلماء يأخذ الآية على ظاهرها وقال إن العجلة تجوز في بعض هذه المواطن والعلم عند الله لكن ما وقع لبني إسرائيل من بعد ذهاب موسى دلالة على أنه يجب مراعاة مقتضى مراعاة مقتضى الحال الآية الثالثة التي فيها ذكر العجلة قول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشر والآية في سورة البقرة في ذكر مناسك ماذا الحج قال ربنا واذكروا الله في أيام معدودات كان الجاهليون يجعلون من أيام مينا لشيئا المفاخرة بالآباء ومغازلة النساء مغازلة النساء عندما يرمين الجمرات والفخر بالآباء في مجمعاتهم في اجتماعاتهم الخيام تنصب في منا ثم يتفخر ولهذا قال الله في آيات قبلها كذكركم آباءكم أو, أو أشد ذكر هنا قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات في القرآن أيام معدودات وأيام معلومات في خلاف طويل لكن الجملة الراجح والعلم عند الله الأيام المعدودات أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والأيام المعلومات يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر هذه أيام التشريق الناس فيها مع أيام العيد في ضيافة الله فلا يجوز صومها لا يصام يوم النحر ولا يصام على الصحيح أيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا فيصوم ثلاثة أيام في الحجر خسره بعض الفقهاء لما كان الناس في ضيافة الله كان حقا عليهم أن يكثروا من, من ذكره مع أن ذكر الله ألا كنت أحوال العبد لكنه يتأكد, يتأكد في أيام التشريق واذكر الله في أيام معدودات ثم قال عز وجل فمن تعجل وهذا مناسبة الحديث أن نتكلم عن العجلة فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر فلا اسم عليه ومن تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر فلا, فلا إذم عليه لمن اتقى أي أن العبرة به بالتقوى لكن قول الله فمن تعجل في يومين فلا إذم عليه ومن تأخر فلا إذم عليه التخيير يدل على الإباحة يدل على ماذا؟ على الإباحة لكن لو سألنا سائل أيهما أفضل؟ يكون الجواب قطعا التأخير لكم سبب؟ لسببين أنا أقول واحد تقولون الثاني الأول لأنه من تأخر سيكون أكثر عبادة ومن كان أكثر عبادة كان أفضل ممن كان أقل عبادة هاتو الثاني هاتو الثاني أيه. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر بقي إلى اليوم الثالث فنبينا عليه الصلاة رمى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الثالثة في أول أيام التشريع ثم رمىها كذلك في اليوم الثاني وكان يرمي ثم يصلي يرمي ثم يصلي أي صلاة الظهر يرمي ثم يصلي الظهر ثم بعد ذلك في اليوم الثالث رمىها وخرج من منا وأتى بما يعرف الآن بالمعابدة وكانت تسمى بخيف بني كنانة وقال عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة فنزل بخيف بني كنانة عليه الصلاة والسلام وصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها يقصر في في الرباعية يقصر في الرباعية ثم افتجع صلوات الله وسلامه عليه إلى قبيل الفجر ثم اتى مكة المسجد الحرام فطاف بالبيت سبعا قبل أن يصلي قبل ان يصلي الفجر ثم صلى بالناس الفجر ومضى قافلا الى الى المدينه نحن نؤتي الا فالتعجيف هنا رخصة ممن رخصه من الله لكن الله جل وعلا قال ومن تاخر في يومين فلا اسمع عليه لمن التقى فقيد ذلك بالتقوى وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله جل وعلا لمن اتقى وقوله, وقوله فلا اثمع عليه وأحسن في هذا ما ذكره بعضهم من أنه كان في زمن الجاهلية يجعلون هذه الأيام للمفاخرة ولمغازلة النساء فيكون المعنى أن البعض يتعجل لا يريد أن يشارك أن يذكر أيام الجاهلية يتعجل في يومين والآخر يبقى فبين الله جل وعلا أنه لك أن تتعجل ولك أن تبقى لكن دعا كما كان يصنع في الجاهلية وأبقي على تقوى الله وأكثر من ذكره واذكروا الله في أيام معدودات ثم قال ربنا واتقوا الله واعلموا أنكم واتقوا الله الذي إليه تحشرون تحشرون أي تجمعون أيام الحج تذكر بماذا؟ بالحشر وبقدر الله قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقال في الآخر وحج بيت الله متى مات صلى الله عليه وسلم؟ بعد حجة الوداء فكأن حجه خاتمة الأركان وخاتمة بقائه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه فكان آخر عهده بالدنيا أن حج, أن حج البيت صلوات الله وسلامه عليه وقد أعلمه الله وهو في عرفة أنه لم يعود إلى عرفة فكان كلما خطب ودع الناس قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون مكث ثلاثة وعشرين سنة يدعو إلى الله آواه غار وأدميت عقبه ودخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وطعف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم وهو لا يدري متى سيموت ثم أعلمه ربه اليوم أكملت لكم دينكم أنت لماذا بعثت لتبلغ الدين والدين قد كمل منص القرآن فعلم عليه الصلاة والسلام أن بقاه في الدنيا قليل فودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى إلى المدينة وأنا وأنت والمسلمون المعاصرون لم يرى أحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يقين أن في قلبك شوقا لأن ترى ضرب موعدا هو الحوف كلما التزمت هديه وسنته كنت قريبا من أن ترد حوضة يخرج الناس عطشا ما أحوج إلى أن يسقيهم الله من يد نبيه ويخرج الناس عراه ما أحوج أن يكسوهم ربهم ويخرج الناس تدن منهم الشمس ما أحوج أن يظلهم الله تحت ظل عرشا هذه المطالب العظام التي يتعلق بها قلب كل مؤمن ومؤمنا أما الدنيا فخذ منها بقدر ما يكفيك ويعينك على طاعته اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ونسألك رزقا نكتفي به صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Sõna on väga hea, على ta on väga hea, et ta on väga